أصير ليس الهوى أو طاعة الشيطان إني حفيد الأسد نسل صحابة شيخن بات حامل القرآن يا مسلمون توحدوا في خندق يا مسلمون هو هو منهج القرآن